ربك عبده زكريا إنا دع ربه نجاء خطي قال رب إلي وهنى العظ مني واشتعر شيبا ولم أكن بدعائك رب جقيا وإن خذت المغالي من ورائي وشانة وأتي وليا عَلَيْهِمْ ويلس من آل تُنذِرْهُمْ واجعله رب ربي يا زكريا كَأَنَّهُمْ نبشرك مِنَ يحيا لم نجعل له من قبل سنيا قال رب أن ما يكون لي غلام وكانت مرأتي عيقرا وقد بلغت من الكبر عيقيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس فلا خليان سويا فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سجحوا بكرة وعشيا يا يحياء الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقيا وضر بوالدين ولم يكن عصيا وسلاب عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكرت الكتاب مريم إِذْ تبلت من أهلها مكانا شرقيا وانتخلت من دونهم حجابا وأرسلنا إليها روحنا فتمسلنا لها بشرا سبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك كنت سبيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما سكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسكي بشر ولم أكي بغيا قال كذلك قال ربك هو شَيْئًا إِنْ هُوَ إِلَّا للناس لِّلْعَالَمِينَ وَمَا وكان إِلَّا فحملته فانتدلت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت يا لن تنب قبل هذا وكنت نشيا منه فيها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك وغزي إليك بجرع مخلة تساقص عليك رفبا جميعا فاكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقول إن نذرت للرحمن صوما فنن أكلم اليوم إن سيا فأتسجي قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان أبوكم امرا سوء وما كانت امك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نتلم من كان في المجد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأصلي بالصلاة والزكاة ما دمت حنيا وبرد بوالدتي ولم يجعل جبارا شقيا والسلام علي يوم أولد ويوم أَمُوتُ ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الأرض الذي فيه ما كان لله أن يدخل من وله سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ الله ربي وردكم تحبزوه هذا خراط مشتقين فاستلف الأحجاب من بيضهم فويل للذين كفروا من هذا يوم عظيم أسمح بهم وأظهر يوم يأجوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنرهم يوم الْحَسْرَةِ إلق بي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نلس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون والقرس إبراهيم إن كان قديقا نبيا إذ قال الأبي يا أبدي ما لَا ما لا يسمع ولا يبطر ولا يغني يا أبد إني قد جاءني من العلم ما لم يهدك فاستبعني أهدك قراطا سويا يا أبد لا تحبد الشيطان إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ مِنْ الرَّحْمَنِ يا يَا أَبَدْ أَخَافُ أَنْ يَمَتَّتَ عَلَاهُمْ مِنَ فَتَكُونَ وَلِيًّا قال أغاغب أنت عن آلاتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجري قال سلام عليك فأنتغفر لك ربي إنه كان بي حسيا وأعتد وما تدعون من دون الله وأدعو عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتز لهم وما يعبدوا من دون الله وهبنا لهم ويحفوك وكلا جعلنا نبيا ورهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان والقر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نجياً وناجيناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجياً ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا والقوا في الكتاب إِنَّهُ انه كان صادق الوحي وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ويقول في الكتاب إجريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عاليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من الذين زلّي آدم وذم حملنا خمر ومن يرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروس جدا وبكير وَغَلَفَ مِنْ بَحْدِهِمْ خَلْقٌ أَضَاعُ الصَّنَاتَ وَالسَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا إلا من ساب وآمل وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عجل من التي وعده الرحمن وعباده بالضيب إنه كان وعده مأجيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رفقهم فيها بكرة وعشئيا تلك الجنة التي نولد من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل لا اله الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك الثماوات والأرض وما بينهما فاعبده وافقبل لعبادته قل تحلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مست لسوف أخرج حيا أَوَلَا يَلْقَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا أَمَرَ بِكُلِّ كَرَمٍ كُرًا سياقين ثم لا نخبرنهم حول جهنم جسيا ثم لننجعن من كل شعة أنيهم أشد على الرحمن عفيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولادها قليا وإنكم إلا وعالدها كان على ربك حتما مقضيا ثم لنزي الذين اشتقوا ولا يروا العالين فيها جسيا تتلى عليهم آياتنا بذينات قال الذين كفروا لله الذين آمنوا أي الفريق الخير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبل قادرهم أحسن كان أساسا ورسيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مزا سيحلمون من هو شر مكانا وأضعف زندا ويزيد الله الذين ازدوا مدى والباقيات الصالحات خير عند رب بكسواد وخير مردا أفعيت الذي كفر في آياتنا وقال لا أوتين ما له طلع الغيب أم اتخل عند الرحمن عزا كلا سنشدم ما يقول ونمز له من العذاب مزا ونرسوا ما يقول ويأتينا فرضا وانتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافين تأذهم أجدا فلا تعجل عليهم إنما نعز لهم عجدا يوم نحسر المنتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يمركون الشفاعه إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا فكادوا السماوات يتقصر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هزا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يد ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أخصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتي يوم القيامة فرزا إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن رزا فإنما يمسرناه بالإنسان وفي المستقين وتور الْقَوْمَ قوما لدى وكم أهلتنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تَسْمَعُ لَهُمْ تسمع